الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذَ بَعْضَنَا بَعْضًا رَبًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تولوا فقولوا شهدوا بأن مسلمون يا أهل الكتاب لما تحجون في إبراج ما وما التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعكلون ها أنتم ها ما نكون به علم حاجدتم فيما لكم به علم فليمت حم دون فيما ليس لكم به علم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 رَبَّنَا وَاذْنِ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادْطَائِفَتُمْ أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآخر الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون